آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله مهما توارد في السنة ويبقلف الفؤاد ينادي يا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا اله عرفناه نورا ينير القلوب عرفناه هادي لخير الدروب وسر الحياة إليه يموب ليبقى الفؤاد ينادي يا الله أمنت بالله وملائكته وكتبه والرسوله واليوم الأخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا الله لمسناه عشقا بهذه الدنا ففيه الهدى والندى والمنا ويبقى الفؤاد ينادي يا الله أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود